بسم الله الرحمن الرحيم سلسلة أدب الطفل حول العالم عقلة الأصبع عقلة الأصبع سامبولينا حكايات شعبية من التراث الإسلامي تأليف كي هانز أندرسون ترجمة إيزابيل كمال كان يا مكان كانت هناك امرأة تريد طفلة صغيرة لكنها لم تكن تعرف من أين تحصل عليها، لذلك ذهبت إلى ساحرة عجوزة، إلى ساحرة عجوز طيبة، وسألتها: أريد بشدة طفلة صغيرة، هل يمكنك أن تقولي لي أين يمكن أن أحصل على هذه على واحدة؟ قالت الساحرة العجوز الطيبة: هذا أمر بسيط جدا، خذي بعضا من هذا العشب السحري وإزرعيه في إناء صغير وانتظري. عادت المرأة إلى بيتها ومع العشب السحري وزرعته في إناء صغير وفي الحال نبتت زهرة جميلة كبيرة في أصيصة الزرع قالت المرأة هذه زهرة جميلة وقبلتها وفي اللحظة الذي قبلتها تفتحت الزهرة وبداخلها طفلة صغيرة تختبئ فيها كانت طفلة صغيرة لطيفة لكنها صغيرة جدا. كانت أصغر من أصبع اليد لذلك سمتها المرأة سامبولينا عقلت الأصبع وسامبولينا كلمة في اللغة الإنجليزية معناها إبهام خطت عقلة الأصبع على المائدة وكان على المائدة أصيصة زرع أخرى فيها بعض الماء وفوق هذا الماء تطفو بعض أوراق النباتات ذات يوم سقطت ورقة, ورقة وردة في الماء وقفت عقلة الأزبف فوق الورقة وراحت تسبح بها كأنها قارب وتغني بصوت لطيف في إحدى الليالي كانت عقلة الأزبف نائمة في فراشها جاءت الضفدع ضفدع عجوز من النافذة كانت الضفدع كبيرة وقبيحة قفزت على المائدة حيث كانت عقلة الأزبف تنام على ورقة الوردة. قالت الضفدع العجوز عقلة الأصبع مناسبة أن تكون زوجة جميلة لابني وحملت ورقة الوردة التي تنام عقلة الأصبع فوقها وقفزت من النافذة إلى الحديقة كان في الحديقة نهر وكانت الضفدع تعيش مع ابنها وسط الأعشاب الطويلة قرب النهر كان ابنها هذا قبيحا جدا مثلها كلما استطاع أن يقول عندما رأى الفتاة الصغيرة كروك كروك بريك كيك كيك قالت أمه العجوزة لا تنتك حتى لا توقظها فتهرب مننا لأنها صغيرة جدا سنضعها في النهر فوق هذه الورقة فلا تستطيع الهروب عندما استيقظت عقلة الأزبوع في الصباح التالي صاحت باكية لأنها وجدت نفسها في نهر كبير وضفته بعيدا جدا ذهبت الضفدع لجوز وابنها القبيح وقالت لها ستتزوجين ابني هذا وستعيشين معاً في سع... وستعيشان معا في سعادة على ضفة النهر وكلما استطاع ابنها القبيح أن يقول كروك كروك بريك كيك كيك راحت عقلة الأزبوع المسكينة تبكي وتصيح لأنها لم تكن تريد أن تعيش في بيت الضفدع القبيح سمعت السمكات الصغى الصغار في النهر بكاءهم. فسبحنا حتى وصلنا إليها وعندما نظرنا إليها شعرنا بالحزن الشديد فسحبنا ورقة الوردة الصغيرة بأفوها هن وأنزلناها إلى النهر بدأت ورقة الوردة تكبر وتكبر بسرعة وسبحت بعيدا ولم تستطع الضفدع الصغير العجوز الوصول إليها رأت الطيور الصغيرة التي كانت تعيش فوق الأشجار عقلة الأصبع فقالوا يا لها من طفلة لطيفة وظلت ورقة الوردة تزبح بعيدا بعيدا كانت هناك خنفسة ضخمة تقترب من مياه النهر حينما رأت عقلة الأصبع تزبح فوق المياه على ورقة الوردة أمسكتها وأخذتها معها إلى شجرة كانت عقلة الأصبع خائفة جدا جلست الخنفسة فوق الورقة التي تجلس عليها وقلة الأصبع على الشجرة وأعطتها بضع زهور صغيرة لتأكلها قالت الخنفسة أنت لتشبهين الخنافس فأنت جميلة جدا ونادت على الخنافس الأخرى ليشاهدوا وقلة الأصبع الصغيرة المسكينة قالت الخنافس الأخرى ليس لها إلا ساقين إثنين إثنتين فقط انها قبيحة وتبدو وكأنها صافتا صغيرة جدا عندما قالت الخنافس جميعا ان عقلة الاصبع قفي... قبيحة اقترعت الخنفسة الضخمة انها كذلك فانزلتها من على الشجرة ووضعتها على زهرة بكت عقلة الاصبع لانهم قالوا ان عنها انها قبيحة وتردوها مع انها في الحقيقة كانت اجمل ما رأت عين عاشت عقلة الأزبوع في الغابة الكبيرة وحدها أيام الطفولة أيام طويلة. عاشت عقلة عقلة الأزبوع في الغابة الكبيرة وحدها أيام طويلة. فصنعت لنفسها فراشاً من العشب ووضعته تحت زهرة لتنام فوقها. لتنام فوقه. عندما تهبط الأمطار وفي الشتاء اشتد البرد وراحت الطيور تهجر المكان وتذهب بعيدا مع... ومع الوقت راحت الزهور تزب... تزبل وتموت وبدأت عقلة الأصبع تشعر بالبرد الشديد ثم ازداد الأمر سوءا عندما اكتسى كل شيء حولها بالجليد كان هناك حقل كبير بالقرب من الغابة صارت عقلة الأصبع إلى الغابة ولكنها كانت صغيرة الحجم جدا كان العشب أعلى من رأسها ذهبت إلى باب منزل فقر الحقل كان فقر الح فقر الحقل لدي لديه بيت لطيف في حفرة في الحقل. وقفت عقلة الأزبوع عند الباب كأنها فتاة صغيرة مسكينة ليس لها طعام ولا نقود. قال فقر الحقل يا لك من فتاة صغيرة مسكينة ادخلي وكلي صر فقر الحقل جدا بزحبط عقلة الأزبوع وقال لها تستطيعين البقاء تستطيعين البقاء هنا كل أيام الشتاء. حتى لا تبقي في الخارج في البرد لكن عليك أن تحكي لي قصصا مسلية أنا أحب القصص جدا وراحت عقلة الأصبة تحكي القصص لفقر الحقل العجوز الطيب كما طلب منها ذات يوم قال فقر الحقل لعقلة الأصبة إن, إن صديقي سيحضر لي, لي زورني إنه غني جدا ولديه بيت كبير به بي حجورات كثيرة واسعة إذا تزوجتي ستكونين سعيدة جدا لكن عقلة الأصبع لم تكن تريد أن تتزوج من صديق الفقر العجوز لقد كان هذا الصديق خلد الماء الخلد نوع من الفئران يعيش في الماء قال الفقر العجوز أنه غني جدا ويعرف كل شيء لكنه لا يحب الشمس ولا الظهور الجميلة لأنه لم يراها من قبل حضر الخلد إلى المنزل ورأى عقلة الأصبع وطلب منها أن تغني له عندما سمع غناؤها أحبها لكنه لم يقل شيئا فهو لا يحب أن يتحدث كثيرا كان الخلد يعيش بعيدا في حفرة أخرى قام بتمهيد طريق خاص بين بيته وبيت الفأر العجوز صارت عقلة الأصبى ذات يوم بصحبة الفأر العجوز في هذا الطريق فرأت طائرا راكدا بقرب بيت الخلد قالت عقلة الأصبع إنه سيموت من البرد يله من طائر المسكين وحزنت جدا لإنها كانت تحب شيور الصغيرة. قال الخلد الحمد لله إنني لست طائرا فالطائر يقول تويت تويت طول, طول النهار ويطير في السماء لكن عندما يبرد الجو يموت لم تقل عقلة الأصبع شيئا لكن عندما صار فقر الحقر والخلد وابتعد عنها قليلا قبلت الطائر المسكين في تلك الليلة لم تستطع عقلة الأصبع أن تنام خرجت من فراشها وأخذت بعض الأعشاب وذهبت إلى ذلك الطائر غطته بالأعشاب ورفعت رأسه فوجدته, فوجدته لم يمت بعد لقد فتح عينيه في تلك الليلة, التال في الليلة التالية خرجت مرة أخرى إلى الطائر ووجدته أفضل من الليلة السابقة لكنه لا يستطيع أن يتحرك فتح عينيه عندما رآها ونظر إليها وقال لها أشكرك أنت فتاة صغيرة لطيفة لقد تحسنت صحتي وبمجرد أن أستطيع النهوض سأطير في السماء مرة أخرى قال عقلة الأصبع أن الجو لا يزال شديد البرد والثلج يغطي كل شيء ابقى في مكانك هنا أفضل سأحضر لك طعاما وشربا بقى الطائر الجميل في مكانه لعدة ايام وكانت عقلة الاصبع تحضر له الطعام والماء ولم تخبر فقر الحقل ولا الخلد عن ذلك مرت الايام وتحسن الجو ولم يعد البرد شديدا واشرقت الشمس في السماء مرة اخرى نهض الطارق الطائر وقال لعقلة الاصبع انظري الى الشمس الجميلة هيا تعالي معي يمكنك أن تجلسي على ظهري ونذهب معا بعيدا في الغيبة قال رقلة الأصبع لا لا أستطيع سيحزن فقر الحقل جدا إذا تركتم قال الطائر إلى اللقاء إلى اللقاء آياتها الفتاة الجميلة الطيبة وطار بعيدا في السماء نظرت إليه وبدأت تبكي لأنها كانت تحبه جدا غنى الطائر تويت تويت تويت تويت, تويت وحلق علينا حتى لم تعد تستطيع أن ترى قال فأر الحقل ستتزوجين يا عقلة الأصبع يريد الخلد أن يتزوجك ستكونين سعيدة جدا معه ولا والآن هيا بدأي في العمل واصنعي ملابس جميلة عملت عقلة الأصبع بجد كل ليلة يأتي عملت عقلة الأصبع بجد كل ليلة يأتي الخلد اللي يراها وبعد عدة ليالي قال لها إن الربيع يقترب إن الربيع يقترب وسيكون الجو رائعا وسنتزوج عند إذن كل صباح عندما تشرك الشمس في السماء تخرج عقلة الأصبع خارج المنزل لتنظر إليها وتتأمل جمال الحياة في نورها وكانت تتمنى أن ترى ذلك الطائر الجميل مرة أخرى ولكن الطائر لم يعد وفي يوم عرصها قالت عقلة الأصبع لفقر الحقل لا أستطيع أن أتزوج الخلد. قال فأر الحقل، بل ستتزوجينه وإذا لم تتزوجي سأعدك بأسنان البيضاء إنه رجلا عظيم ولديه طعام كثير. ثم أت الخلد الذي يتزوج عقلة الأزب، وقال لها والآن ستعيشين معي في حفرتي بعيدا عن الشمس. حزنت عقلة الأصبع جداً قالت الوداع أيوتها الشمس ولوحت للشمس وصارت قليلاً مبتعدة عن عن بيت الفقش عن بيت فقر الحقل وقالت مرة أخرى الوداع أيوتها الشمس أخبر الطائر الصغير عما حدث لي إذا رأيتي مرة أخرى وفي هذه اللحظة سمعت تويت تويت تويت تويت تويت لقد أدى الطائر الجميل وعندما رأى عقلة الأصبع فرحة جدا قالت عقلة الأصبع وهي تبكي لا أريد أن, أتز... لا أريد أن أتزوج ذلك الخلد القبيح ولا أريد أن أعيش في حفرة بعيدا عن... عن الشمس قال الطائر ستمر الأيام ويعود الشتاء بأيامه الباردة مرة أخرى لذلك سنسافر إلى بلاد بعيدة جوها ليس باردا هكذا هل تأتينا معي؟ يمكنك أن تجلسي على ظهري ونبتعد عن ذلك الخلط, الجه... الخلط القبيح بعيداً, بعيدا عبر الجبال إلى تلك البلاد اللطيفة المليئة بالزهور. عبر الجبال إلى تلك البلاد اللطيفة المليئة بالزهور الجميلة. قالت عقلة الأزبوع نعم سأتي معك وجلست على ظهر ووضعت قدميها على جناحي وطار الطائر وعقلة الأزبوع في السماء. واكتاز غابات وبحورا وجبالا مغطاء بالجليد وفي النهاية وصلوا إلى بلد لا يدخله البرد إطلاقا والشمس ساطعة ومشرقة جدا والفواكه على كل الأشجار والظهور اللطيفة تملأ كل مكان والأطفال السعداء يجرون ويمرحون وكان هناك نهر جميل تحوطه الأشجار العالية قال الطائر إن بيتي في إحدى هذه الأشجار لكنه لا يجب أن تعيش فيه لن تكوني سعيدة انظري إلى تلك الأزهور الجميلة قرب الأشجار وقولي لي أي زهرة تعجبك أكثر وأضعقي فيها هبط الطائر ووضع على ورقة زهرة بيضاء جميلة وكان هناك رجل صغير يجلس فيها قال الرجل الصغير في كل ورقة زهرة هنا يعيش رجل صغير أو فتاة صغيرة انا امير الناس الصغار هنا قالت عقلة الاصبع للطائر انه جميل جدا كان الامير الصغير خائفا من الطائر الكبير كان بالنسبة له عملاقا لكنه عندما نظر مرة اخرى الى عقلة الاصبع شعر بفرح شجيد انها اجمل فتاة رآها في حياته سألها ما اسمك قالت له عقلة الاصبع قال لها ساجعلك ملكة كل الزهور. هل تتزوجيني تتزوجينني صحت عقلة الأصبب في فرح نعم نعم عند إذن خرج جميع الرجال والسيدات الصغار من ظهورهم واحتفلوا بزواج عقلة الأصبب والأمير وكانوا سعداء جدا قال الأمير أنا لا يوجبني اسم عقلة الأصبب أنت جميلة جدا سأسميك حلا وعاشت حلا والأمير في سعادة إلى الأبد بس. الحمد لله